كره الناس عشان الناس كلام الناس بيوجعني كنت عايش في حالي ألف موالي سدت حبي بقطع مني كره الناس عشان الناس كلام الناس بيوجعني كنت عايش في حالي ألف موالي ضع حبيبي تضع مني عايش في عذاب من غير العتاب اديني ع الشهر بغني الناس عشان الناس جو على وجعي وجعوني شربت الكاس وما فيش احساس فوق من ذا كله بلموني كرهت الناس عشان الناس جو على وجعي وجعوني شرفت الكاس ومفيش احساس فوق مندك كله بلموني غيروا احوالي كان مالهم مالي ننني عقولي عقول وجد الناس ناس عندها ما فيش ضمير ناس عندها فيش ضمير ناس عندها ما فيش ضمير ولو غلبان بيقولوا حقي وناس بتجيب وناس بتودي وناس بتاخد وناس بتدي ناس بتاخد وناس بتدي وناس بتعاتب وناس بتعدي وناس بتاخد وناس بتدي وناس, بتدي وناس على حق فتنة تاتي ما تستعجل شي كيف وازاي ما هو في دنيتنا لحشوف ياما من الغريب ومن القريب من الغريب ومن القريب واللي عليك في القفا بعيب ما تستغرب شي كيف وازاي الناس الضاع حد زين ديبي صاحب منهم انا عشرته علمتو الصح وكبرتو كان يقعد في القعده معاي ولو قمت بين على الثقفاي كان يقعد في القعده معاي ولو قمت بين على في قفاي ما تستغرب شي كيف وازاي ما هو دنيا الحج شوفي يا عم. يا مصحاب مشيت ما تعدش يا مصحاب مشيت ما تعدش ولو نديت في الزن ده ما بتردش بياخدوا منك ألعى يزنوا ومن قال يدك ما يا مسهاب مشيت ما ولو ناديت في الزنقه ما بتردش بيأخدوا منا اللي عايزنه ومن قال يا ما بس برضو الرجيل رجيل يغير طبعه مستحيل بس برض الرجيل يغير طبعه مستحيل ولو قاعد في القعدة تقيل هو اللي بحاسب على المشريبه هحكي في ايه ولا ايه الواحد فيه اللي مكفيه هحكي في ايه ولا ايه الواحد فيه اللي مكفيه انا عايز قاموس احكي فيه والنعم ما ما يخلص بتاع